بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد فهذه بقراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين قال رحمه الله وذلك في تكملة الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته وذلك في الأدب الثاني أن ينقاذ لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهري فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذا الإمام بدل الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الباب الثالث في أداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه قال رحمه الله تعالى الأدب الثاني أن ينقاذ لشيخه في أموره ولا يخرج ولا يخرج عن رأيه وتدبيره يعني هذا في أمور الدنيا وأمور المشاورات أما في أمور الآخرة فله أن يخالف شيخه في المسائل العلمية إذا كانت المسائل اجتهادية وظهر خلاف قول شيخه ظار أن الحق في خلاف قول شيخه في مسائل الأحكام والمسائل الشهدية فلا مانع أن يأخذ بهذا القول وهذا لا يعد من سوء الأدب مع شيخه حتى وإن شاوره وظهر أن الدليل في خلاف قول شيخه فإنه يتبع الدليل متى ظهر له لأننا مأمورون باتباع الدليل لقد كان لكم في رسول الله قشوة حسنة فالقدوة المطلقة هو النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه الله له وقد خالف الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام مع, أنهم مع أنه أبدى رأيه كما في قصة ماذا عند البخالف صحيحة في تأبير النخيل لما أبضلوا النخيل يعني يأخذون من الذكر يضعون فيه الأنثى حتى تنتج فقال النبي عليه الصلاة يعني هل لا تركتموه يعني ألا تركتموه وسينتج فتركوه فلم ينتج فاشتكوا, فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم أنتم أعلم بأمور دنياكم فأمور الدنيا لا مهنة عن كل إنسان له أرأي وحتى المسائل الاجتهادية في الأحكام ونحو ذلك لا مانا لا مانا أن يتخذ قولا ظهر الدليل فيه حتى وإن كان خلاف قول شيخه قال ويعلم أن ذله لشيخه عز كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا فحينما يذل الإنسان نفسه للعلم والعلماء هذا ليس من إهانة النفس وإنما هذا يجعله مطلوبا فيما بعد ذللت طالبا فعززت مطلوبا حتى ولوي جفوة من شيخه فليصبر اصبر على مر الجفى من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته اصبر على مر الجفى من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته وسيأتي معنا في أدب قادم رب مجد الإنسان من شيخه ومعلمه جفوة أو شدة وهذا لمصلحته ربما يفعل ذلك ليرى مدى تحمله وجلده وإخلاصه وجلده وإخلاصه في طلب العلم وخضوعه له فخر وتوضعه له رفعه ولا شك وقال قبل ويتقرب الله تعالى بخدمته لا شك أن خدمة أهل العلم والفاضل هذا أمر مشروع والنبي عليه الصلاة والسلام كان ابن مسعود رضي الله عنه يحمل له نعله وإداوته وعنسته يعني الرمح الذي يتخذه ستره في الصلاة في السفر فخدمة أهل العلم لسيما في السفر مطلوبة ومشروعة وفيها الأجر أعانة لهم ليتفرغوا لمراجعة العلم ومذاكرة العلم نعم قال رحمه الله تعالى ويقال إن الشافعي رضي الله تعالى عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال أهين لهم نفسي فهم يكرموننا ولن تكرم النفس التي لا تهينها نعم ولما كان الشافعي بهذا التواضع رزق بأدب من طلابه فهذا الربيع من جلسائه يقول مجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه مجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه والشافعي كان مع شيخه مالك في أدب جم قال رحمه الله تعالى كنت أصفح أو أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه يخشى أن يزعج الإمام مالك بمجرد صفح الصفحة فهذا شعور مرهق وأدب جم مع العلماء والذي يرزق ذلك لا بد أن يكون طلابه كذلك إذا لأنه لأن الجزاء من جنس عمل كنت أصبح الصفحة صفحا رفيخا في وجود مالك خشية أن أزعجه فقال الرفيع مجترأة أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه فهذا من الأدب مع العلماء نعم قال وأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا نعم يعني بركاب يعني حبل الركاب الذي ينقال به البعير الخطام أخر يسحب بزيد بن ثابت وكان من أعلم الصحابة بالفرائض واعلمهم بالقرآن وكان ابن عباس يأخذ عنه القرآن والعلم فكان يأخذ بخطام الداب يسحبه فقالوا خلي عنها يا ابن عم رسول الله أنت من آل البيت درجتك عالية وفي البخاري دعا له النبي عليه السلام اللهم علمه التأويل ومع ذلك كل هذا لم يمنعه من التواضع مع شيخه زيل بن ثابت فكان يأخذ بخطام دابته وناقته بل كان يتوسد عتبة باب زيد ابن ثابت ويأتي التراب فيعف الريح على ثوبه بالتراب يخرج زيد من بيته فاجد ابن عباس متوسد العتبة ويكره أن يطرق الباب مجرد طرق الباب وإنما ينام عند عتبة الباب حتى يخرج زيده فيأخذ عنه العلم فقال له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبرتنا لأتيناك لأن نعلمك حيث كل فقال لا هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا ولذلك قال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا وصدق رضي الله عنه وفي البخاري أنه قال لرجل هيا بنا نطلب العلم قال يا ابن عباس أتظن أن الناس في حاجة إليك وفيهم أبو بكر وعمر مثل بعض أخوان هتظن يعني هتوصل لدات موزان هتوصل لدات الحيدان يعني يا عم خلاص ارتاح فقال ابن عباس هتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر قال فودعته وطلبت العلم فلما رأى اجتماع الناس إلي أو قال علي يعني فيما فيما بعد لما مات أبو بكر وعمر فلما رأى اجتماع الناس إلي أو علي قال ذاك الفتى كان أعقل مني كان رشيدا وعاقلا فاهما لأن هذا أعظم مطلوب يطلبه الإنسان في الدنيا ويلحظ الآن أن بعض الأخير بما ينشغل بتجارته أو بطبخه أو, أو بشربه أو بملابسه أو ببيعه وشرائه لا انتبه أيها الإخوة لأننا في وقت ربما نمنع البيع عند المسجد ونغلق كل الدكاكين إذا وجدنا أن الغاية أصبحت وسيلة والوسيلة أصبحت غاية سنمنع كل هذا حينما نرى إخوة يدعون دروس العلم ويقفون في الشارع عند البائعين عند المسجد سنمنع هذا نمنعه ديانة لله عز وجل حتى لا يكون هذا سببا في يعني انصراف الناس عن العلم وعن الخير أنت تعمل من أجل هذه غاية ولا وسيلة وسيلة لكي تقتات وتعيش وتعيش عيشة طيبة لمثلك تصلح لمثلك ولكن أن, أن, أن يكون الهدف هو العمل لا الهدف وسيلة العمل وسيلة وسيلة لكي تطلب العلم وكي تهاجل في بلاد, الله في بلاد المسلمين وتبقى في ديار الإسلام فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم أن نجعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة هذا خطر فانتبهوا لهذا جيدا نعم قال رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حنبا لخلف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك ومرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه وهذا من الأدب الاقتراب من المعلم ولذلك لو لاحظتم حيننا نقول لبعض أخوة الذين بالخلف اقتربوا مثل الأخ الذي بالخلف اقترب بارك الله فيك اقترب اقترب يا احمد احمد المصري صاحب التيك اقترب كل الاخوه اللي بالخلف اقترب جبرائيل لما جاء معنا مكانته عاليه وهو مقدم الملائكه عليه السلام لما جاء لكي يجلس مجلس المتعلم وهو الذي يخاطبه ربه جل وعلا ويكلمه الله سبحانه وتعالى بالوحي ومع ذلك لما جاء ليسأل ثلاث سؤالات للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل جاء فثنى ركبتيه ووضع يديه على فخديه والصحيح على فخدي نفسه واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام لذكر النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث أن هذا من الأرض مع المعلم أن تقترب لا تبتعد لماذا تبتعد تزال مجالس السنة هذه الصورة ليست جيدة ومن الذي اعتزل واصل لكن اعتزل في نحاية المسجد يبث الشر لكن لو أخ مثلا عنده عذر لا من أن يتكى على جداء من هذه الجدران يمين أو شمال أو على سارية وعمود من أعملة المسجد لا من أن يتكى يرتاح, يرتاح لكن يكون ذهنه حاضر ويكون حاذقا في العلم لا يجلس يلعب في التلفون يلعب في هذا يلعب في هذا خلاص بتسجل خلاص قط التسجيل وتركه وسجل في رأسك في قلبك سجل العلم في قلبك استحتاجه إي والله استحتاجه يوما والإنسان ود لو كتب كل كلمة كل كلمة من علفاء لكن يصعب هذا لكن يكتب أهم شيء وما يذركه خلفهم نعم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وقال الغزالي وقال الغزالي لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعلم فليقلد وليدع رأيه فخطأه مرشده فخطأه مرشد فخ فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه وقد نبه الله تعالى على ذلك يعني في, في طريق الطلب العلم فبعض الإخوة مثلا يهتم بالحفظ يهتم في بداية الطلب لا يهتم بالتأصيل ويحفظ متون لا تشرح له ويبقى على ذلك سنة سنتين ثلاثة ثم بعد ذلك ما يلبث أن تضع في الهمة ويهبط في طلب العلم ولا يجد نفسه حصل شيئا من الفهم نعم مرتبة الحفظ مرتبة لكن على منها مرتبة الحفظ مع الفهم كما في حديث في الصحيح وعند البخار في الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مثل ما بعث الله عز وجل به من البينات والهدى وساق الحديث وفيه أرض أنبتت الماء الماء وأنبتت العشب وأمسكت الماء وأرض أمسكت الماء ولم تنبت عشبا وأرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا فأعلى هذه الدرجات ما هي أنبت العشب أمسكت الماء وهذا مثل من العلماء المحدثون الفقهاء يحفظ الحديث ويفهم معنى والأحكام المستنبطة من والذي حفظ ولم يفهم هذا مثل الأرض التي أمسكت الماء ولم تنبت عشبه وأما من لم يحفظ ولم يفهم هذا يعني مضيع في الدنيا فهذا ما أمسك ماء ولا أنبت أشباء فهذا مثل ذكره النبي عليه السلام للقلوب عند عرض الحق والنور والهدى والعلم عليها فأعلى هذه المراتب مرتبة ماذا الحفظ مع الفهم وذلك لما سؤلنا عن علامة صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى ماذا أحفظ قال تحفظ ما تتعلم الذي يشرح لك من العلم احفظه. احفظه حتى إذا نسيت شيئا من الدرس ربما يكون الحفظ معينا لك على على هذا العلم أو على استذكار واسترجاع ما نسيته من العلم فهذا أمر مهم لأن النفس الأشكى أنها تمل وتتعب بعد وقت فالإنسان يعاود مرة أخرى ويعاود وإذن نفسك كستان أنظر الأخ مجتهد ونافسه في هذا الباب وسابقه فيه لبعض يقول لأنا لأ, لا أدري من أين أبدأ وإلى أين أنتهي أما تنتهي إلى أين فهذا لا نهاية له العلم لا نهاية له كما أقيد للإمام أحمد رحمه الله إلى متى وأن تطلب العلم لكن الشغال على طول طلب علم على طول قال من المحبرة الى, إلى المخبرة من المحبرة إلى المخبرة دائما حتى الإنسان لو تصدر الناس لابد أن يكون له مورد للتزكية وطلب العلم يتابع علماءه وشيوخه حتى هو يعلم الناس يتابع العلماء بالسؤالات وبسماع دروسهم ومراجعة علمهم لا تنتهي من العلم ومع ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نعم قال رحمه الله تعالى وقد لبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليهم السلام بقوله إنك لن تستطيع معي صبرا هذا معه قدر موسى الكليم في الرسالة والعلم حتى شرت عليه السقوط فقال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى يعني الآن سبحان الله ورحت عند الشيخ وقال لك لا مانس أقبلك عندي طلب ولكن لا تسأل عن أي شيء أبدا ما تستفعل ها توليه ظهرك وترجع إلى بلدك قال لا تسألني عن شيء حتى ها تحدث لك منه ذكرى لا تتكلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلمنا كثيرا لو صبر على الخضر كنا تعلمنا كثيرا فالصبر الإنسان يصبر ويتحمل ويتجلب في العلم حتى ينال الخير لأنه لن يعطيك بعضه إلا إذا أعطيتك... أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك أو نافلة وقتك والزائد من وقتك تقول والله لما, لما خلص المطعم بروح الدرس لكن في الشغل ماشي والشغل مطعم شغال صحي على لا, لا. دعنت توقف المطعم في درس العلم اوقف المطعم تعطي العلم أثمن وأغلى وقتك أغلى الوقت تعطيه للعلم النافلة للدنيا لأنها سمي الدنيا لدناءتها دنيئة حقيرة فكيف يؤثر الدنيئة العاقل الدنيء الحقير على العالي الغالي الباقي الذي لا يفنى ولا يبيت في الآخرة نعم قال رحمه الله تعالى الأدب الثالث أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال فإن ذلك أقرب إلى نفعه به وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمي مني علمه مني الله, الله المستعان أين هذا الأدب الآن بعض الناس يذهب ليتصيد أخطاء العلماء وربما اندس في وسط الصف اندساس السوس في الخشب حتى يفسد الصف يجلس يرتقب أي خطأ فإذا وجد خطأا كلم فيه كل الناس إلا صاحب الخطأ وهذا من سمات الحدادية المجرمين خوارج العصر على العلماء والعياذ بالله نعم فهذا أحد السلف يتصدق بنية أن يسر الله عز وجل عنه عيب شيخي حتى يبقى تبقى مكانته الإنسان إذا لم يتواضع مع أهل العلم فإنه لا ينال العلم الذي عنده أبدا لابد أن يتواضع وكما قال مجاهد الأثر الساقف البخاري في كتاب العلم لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر نعم قال رحمه الله تعالى وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لألا يسمع وقعها نعم ومما رأينا من العلماء الذي ينهون عن هذا جدا فضيلة الشيخ العلامة صالح الأطرم رحمه الله وهذا عالم من علماء المملكة عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة الشيخ صالح الأطرم وهو أول من طلبنا عليه العلم شيوخنا في كتاب العلم من عمدة الفقه أول من درست بينديه الشيخ صالح الأطرم ويسكن في شرق الرياض في منطقة النسيم وكان أعمى العين بصير القلب رحمه الله تعالى عضوهاية كبير العلماء واللجنة الدائمة وكان إذا سمع صوت طالب يصبح الورقة قال من هو هذا؟ من هذا؟ لا تزعجنا أرت تجلس لا تزعجنا. لا يمكن يسمح به صوت صفحة الورقة ويغضب جدا ويغضب جدا والذي تأتي الدرس فيه سكون سكون وهدوء لو رميت الإبرة تسمع وقع على الأرض نعم اتفضل يا اخ اقترب الاخ اللي جلس على الكرسي اقترب من المجلس ادخل المجلس نعم واخرج خانمك اكتب نعم. نعم قال رحمه الله تعالى وقال الربيع والله ما اجترأت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي هيبة له, آه هيبة له. وهذا, وهذا الشافعي تواضع مع مالك فرزقه الله تواضع الربيع معه وهو من جلسائه هكذا الجزاء من جنس العمل نعم وحضر بعد أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند هو شريك ابن عبدالله النخعي من القضاء في الكوفة نعم فاستند إلى الحائق وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك ثم عاد فعاد شريك بمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء قال لا ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه نعم يعني لو وجد الإنسان من الشخص السائل تكبر على العلم لا يعطيه ذلك السلف قالوا لا تعلموا السفلة العلم فإنهم يجادلوكم به السافل والذي جاء ليجادل بالعلم لا يعلم ويطرد لا تعلموا السفلة العلم فإنهم يجادلوكم به أو قال أبناء السفرة العلم فإنهم يجادلوكم به نعم قال رحمه الله تعالى ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضعوه نعم وينبغي أن لا يضيع الإنسان لا يضيع العلم في مكان يعني لا يهتم به يعني إذا وجد من الناس الذين يخاطبهم أنهم ملوا ولا يسمعون خلاص يقف الدرس حتى ولو موعد الدرس لم ينتهي بعد خلاص تخاطب من إذا كان السامعين خلاص سائموا ولم يعد عندهم استعداد لاستقبال أي شيء مثل الدرس فرائض أو المواريث وخلاص بعد نصف ساعة خلاص جفل لا يوجد أي استقبال خلاص ينتهي وقت الدرس فإننا نخاطب حتى يفهم الناس إذا وقف الفهم خلاص يكفي الحمد لله ولذلك قال عبد بن مسعود رضي الله عنه وكان يعيذهم كل خميس قالوا يا أبا عبد الرحمن لو حدتتنا كل يوم قال إني أتخولكم بالموعظه كما كان يتخولنا النبي صلى الله عليه وسلم مخافة الساء هذا في المواعظ لترقق القلوب وأما في دروس العلم فلم من الدراسه يومين ورين علماء يدرسون يوميا بعد الفجر وبعد المغرب ولذلك نحن نلزم طريقتهم في هذا بعد الفجر وبعد المغرب والشيخ صالح الفوزان مثلا يدرس بعد الفجر وبعد المغرب لذلك عبد العيز الرشخي وغيرهم من العلماء نعم ولذلك حاول حتى طريقة التدريس لو تأثر لك إن يكون هناك خلاف يعني قد تغير وقت الدرس عن وقت الدرس شيخك مثلا لأن هناك العمل إلى ساعة كذا وهنا يعني هم يوقفون الدروس مثلا في شهر رمضان تقريبا خمس عشر شعبان إلى آخر رمضان تقف الدروس وموسم الحج كله تقف الدروس وأيام الاختبارات المدرسية تقف الدروس لأن أكثر الطلاب طلاب جامعيون أو في الثانويات وأدرسون فيوقفون فإذا جاء فصل الصيف تجد الخير العظيم والدورات العلمية ينتهي كتاب في يوم أو يومين أو ثلاثة فهذه طريقة جيدة ومجربة ونافعة بإذن الله نعم قال الله تعالى ويبغي أن يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه ولا يناديه من بعد بل يقول, بل يقول يا سيدي ويا أستاذي وقال الخطيب يقول أنه الامام المسلم رحمه الله تعالى مسلم من حجاج النيستبوري صاحب صحيح مسلم كان يقول للبخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل دعني أقبل يليك يا أستاذ الأستاذين فتقبيل يد العالم ورأسه هذا شيء لا بأسف وكذلك الوالد أبوك وأمك الوالد والوالدة نعم ولكن لا يلحن الإنسان لا يلحن الإنسان كهيئة الركوع والعالم أو طالب العلم أو طالب العلم خاصة عليه أن يدفع هذا بعض العلماء يدفع بعض الناس مثل الشيخ ابن عثيمين رأينا يدفع بعض الأعراب لما جاء ليقبلوا رأسا وسنقشنا في ذلك قلنا لعله يخشى يعني أنه عندهم زيادة غلو في الشيخ فإذا رأى غلوا يمنع من هذا إذا رأى غلوا فيه يمنعهم من هذا نعم نعم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وقال الخطيب يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك ولا يسميه في غيبته, أي ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه كقوله قال الشيخ أو الأستاذ كذا وقال شيخنا او قال حجة الاسلام او نحو ذلك المقصود انه يحترم شيخه في غيبته وفي حضوره وبعض الناس في حضور المشايف يقدرهم فاذا غابوا طعن في فيه الله وهذا دسيسة هذا يكون غالبا دسيسة على اهل السنة الواجب الحذر منه والتحذير منه اذا كان امام الشيخ يمجده ويعظمه ومن خلفه يطعم فيه فهذا تسلسة خبيثة وبذرة خبيثة يجب التعذير منه نعم. وإن لو عنده شيء يتكلم في وجه الشيخ نفسه وينصحه بذلك أما والطريقة الخبيثة الحددية في هذه الأيام يقول لك مثلا علي موسى لا يعني طريقته سهلة اذهب عند الشيخ رسلان نذهب عند الشيخ رسلان نقول لك رسلان إذا وضع رأسه في الكتاب لا يرفعها ولا أفهم شيئا ويسر لسردان طيب روح عند الشيخ مثلا حسن البنا الشيخ حسن البنة رجل يعني يتكلم باللغة العامية ولا أفهم كبير السن طيب ماشي أروح فين طيب طيب أنت عايز إيه قل <تصفيق> أنت عايز إيه <تصفيق> عايز إيه عايز يتفودك من كل مكان تذهب إليه يتردك وهذه طريقة قبيلة هو لا يريد إلا أنك لا تجس وإذا جلس طالب علم في بلده مثلا بعض يقولنا من هنا انتهوا من مراحل جيدة في العلم وذلنا لن تدرس في ليبيا فيأتي قطاء الطريقنا يقولون أنت يعني لماذا تدرس قال درست كذا على فلان قال لا لا تدرس لا تدرس ويمنعون ويحرشون على طلاب العلم لا هم من يدرسون وينفع الناس بالخير ولا هم اللي يكفوا ألسنتهم عن طلاب العلم وهذا تجده للأسف الآن في الدروس المفتوحة في الدروس المفتوحة اللي فيها كل أحد بدون استئذاء وهذا خطر هذا خطر شريط ويدخل حدادية من هذا الباب ويدخل مندسون في صف أهل السنة وهؤلاء خطرهم عظيم من هذا الباب لك نحن لا نسمع حتى أن يقول الطالب فلان أعلم من فلان ليس من حقك أن تقول هذا أنت يسوق لك أن تدرس عند فلان تفضل اذهب ادرس عنده يسوق لك أن تدرس هنا اتفضل اجلس لكن تدرس أو عند غيرنا اذهب تفضل اجلس ادرس كيف شئت لكن تلعب تأتي هنا تزاهد في هذا وهنا تزاهد في هذا